واعلم أيضا أنك لن تمتلك قلب زوجك ولا قلب امرأتك إلا بالحب لا تتوهم أنك تستطيع ذلك بالنفقة لو أنفقت عليها ذهبا لن تمتلك قلبها إلا إذا أشعرتها بحبك لها وتقديرك لها وأنا ضربت لكم مثالاً قلت لو أن أخ الان لو أن أخاً يعني إن فعل بهذه الكلمات وأراد أن يترجم بعد المحاضرة وخرج ورفع الشيطان المحمول أقصد الهاتف المحمول ورفع الهاتف المحمول واتصل على زوجته السلام عليكم عليكم السلام إزايك حبيب قلبي عامل يا روحي المرأة هتبص في التليفون وبالله ستنظر في التليفون. وتتأكد الله ده رقم فعلا. هترد تقول لك ها ورقم مصيبة. اتجوزت قل من الاخر. دوزت عليا انت بتمثل ما سمعتش ما تعودتش. انت رجل شه. رجل السيد مقلد ليحيا شهين اس السيد قل لك عيب انه قل لي زوجتي انا بحبك عيب مين اللي قال لك انه عيب ده المرأة بتتسول الكلمة الجميلة الزوجة وبتتسول لابتسامة المشرقة ما لحد تتكلم ما انت برم شعبه زي اللب وأول الناس بهذه الكلمة الطيبة زوجك ما اليوم أسمعها كلمة طيبة أخي هذه الكلمة تذيب جبالا من الجليد تملأ البيوت والحياة الزوجية من آن لآخر لكثرة المشاكل أسمعها كلمة طيبة وآهل لو أسمعتها الكلمة الطيبة امتثالا منك لأمر رسول الله والله لتذوقت طعمها وحلاوتها خيركم خيركم لأهله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله الله اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله إني أحرِّج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة استوصوا بالنساء خيرا ما أكثر الأوامر النبوية التي يأمر فيها سيد البشرية؟ الأزواج بتقدير الأزواج أي بتقدير الزوجات وباحترامهن وبالإحسان إليهن لأنها أسيرة عندك ستسأل عنها بين هذه الله جل وعلا أسأل الله أن يملأ قلوبنا حباً ورحمة لأزواجنا وأن يجنبنا الحرام ولو بنظره إنه ولي ذلك والقادر عليه